Alhamdulillahi Allah ma l-ma'rifin Malik din Słyszeliśmy o tym, يا أيها الذين آمنوا لا تغدّنوا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواسهم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواسهم فوق صوت النبي ولا تجهمونه بالقول كجهر بعضكم ببعض من تحبق أعمالهم وأنتم لا law All Wszystko inna ula, jak po prostu innego mikuruny, władu, w osłabieniu, awojku, woda ula, ale سيسمى الفسوق بعد الإيمان ومن لم Wszelkie <try> Szanowny poured… Panie them mm -hmm. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ صَادِقٌ اللَّهَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ Można powiedzieć, لفضيله <تصفيق> الدكتور Thank you. كل أمم يكذب الرسل في الخرعين الأول بلهم في لبس من خلق جديد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 كَمَا أُوتِيَ الْمَوْتُ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِقَ فِي ذَلِكَ يَوْمُ وَجَاءَ أنت إليكم بجرعيد ما يفتدى القول لهما الذي ظل من العيد يوم نقول لجهنم هذه متلبت ودم غير نمو عليهم ونظا ا وكم اهلنا قبلهم من ما هم اشد منهم بغشا هم اشتد منهم بغشا فنقروا في بلادها إن في ذلك لذكرى من كان له قلب لمن كان له قلب لو ألقى السمع شديد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بسنا يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الفروج إنا نحن نحدي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا znam o